أ ي ه ا ا ل ا خ و ة تسجيلات التقوى ا ل إ س ل ا م ي ة بالرياض تصحبكم في هذه الماده ة الجنة من الكتاب والسنة مع فضيلة وصف الكتاب الشيخ أهيم بن شداد بالله من مع شروف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 السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ س ا ل الله العلي العظيم أ ن يجعل هذا المجلس ح ج ة لنا لا علينا اللهم إ ن ا نعوذ بك من قلب لا ي خ ش ى اللهم انا نعوذ بك من قلب لا الله يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن د ع و ة لا تستجاب أ ب ش ر احبتي بالله أ ب ش ر و ا احبتي في الله يا من اجتمعتم في هذا المكان الطيب أ ب ش ر و ا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ن لله تعالى م ل ا ئ ك ة يطوفون في الطرق يلتمسون أ ه ل الذكر ف إ ذ ا وجدوا ق و م يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا الى حاجتكم يقول صلى الله عليه وسلم فيحفونهم باجنحتهم إ ل ى السماء الدنيا ف ي س أ ل ه م ربهم تبارك وتعالى وهو أ ع ل م فيقول ما يقول عبادي قالت ا ل م ل ا ئ ك ة يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول تبارك وتعالى هل ر أ و ن ي فتقول ا ل م ل ا ئ ك ة لا والله ما راوك فيقول سبحانه وتعالى فكيف لو رأوني؟ قالت ا ل م ل ا ئ ك ة لو ر أ و ك كانوا اشد لك ع ب ا د ة واشد لك تمجيدا و أ ك ث ر لك تسبيحا فيقول فماذا ي س أ ل و ن ن ي فيقولون ي س أ ل و ن ا ل ج ن ة قال فهل راوا ا ل ج ن ة قالت ا ل م ل ا ئ ك ة لم يروها قال وكيف لو راوها قالت ا ل م ل ا ئ ك ة لو أ ن ه م راوها كانوا اشد عليها حرصا و أ ش د لها طلبا و أ ع ظ م فيها ر غ ب ة قال ومما يستعيذونني قالوا يستعيذون من النار قال وهل ر أ و ا النار قالت ا ل م ل ا ئ ك ة لم يروها قال وكيف لو ر أ و ه ا قالت ا ل م ل ا ئ ك ة لو ر أ و ه ا كانوا أ ش د منها فرارا و أ ش د لها م خ ا ف ة فيقول سبحانه وتعالى ف أ ش ه د ك م يا م ل ا ئ ك ة أ ن ي قد غفرت لهم بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال في مثل هذه المجالس إ ن الله تعالى يقول أ ن ا عند ظن عبدي بي و أ ن ا معه إ ن ذكرني ف إ ن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي و إ ن ذكرني في م ل أ ذكرته في ملا خيرا منهم بل قال صلى الله عليه وسلم م ج ت م ع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إ ل ا حفتهم ا ل م ل ا ئ ك ة و نزلت عليهم ا ل س ك ي ن ة و ذكرهم الله فيمن عنده نعم احبتي في الله ا ل م ح ا ض ر ة كما ذكر أ خ ي احبتي في الله حال السلف في طلب ا ل ج ن ة أ و وصف ا ل ج ن ة من الكتاب و ا ل س ن ة و العنوان على العموم متقارب و العنوان متقارب و لعلنا و قبل أ ن نتكلم عن ه م ة السلف رضي الله عنهم في طلب تلك الدار لعلنا نذكر بدايه ما هو السبب الذي حملهم على ذلك أ و ما هي ا ل أ س ب ا ب التي جعلت هممهم عاليه ة رضي الله عنهم وارضاهم أ ق و ل ح ب ت ي في الله من ا ل أ س ب ا ب التي حملتهم على ذلك هو أ ن ه م آ م ن و ا و أ ي ق ن و ا أ ن هذه الدار دار ث ا ن ي ة و أ ن ه م منتقلون منها فصايرون إ ل ى أ ح د الفريقين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 ومغفره من الله ورضوان وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور بل كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر كن في الدنيا ك أ ن ك غريب أ و عابر سبيل قال ابن عمر رضي الله عنهما إ ذ ا أ ص ب ح ت فلا تنتظر المساء و إ ذ ا أ م س ي ت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك فانك لا تدري ما اسمك غدا نعم احبتي في الله احلام ليل او كظل زائل ان اللبيب بمثلها لا يخدع و اذا ا ح ب ة ي في الله لما ايقن الرجال بزوال هذه الدار اشتاقوا إ ل ى الله و إ ل ى الدار ا ل آ خ ر ة يقول عمر بن عبد العزيز ر ح م ة الله عليه لرجاء بن ح ي و ة يا رجاء إ ن لي نفسا ت و ا ق ة تاقت إ ل ى ف ا ط م ة بنت عبد الملك فتزوجتها وتاقت إ ل ى ا ل إ م ا ر ة فوليتها وتاقت إ ل ى ا ل خ ل ا ف ة ف أ د ر ك ت ه ا وقد تاقت إ ل ى ا ل ج ن ة ف أ ر ج و أ ن أ د ر ك ه ا إ ن شاء الله نعم أ ح ب ت ي في الله هكذا كان الرجال قال ومن ا ل أ س ب ا ب أ ح ب ت ي في الله التي حملتهم على ذلك أ ن ه م رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م اشتاقوا للدار ا ل آ خ ر ة اشتاقوا للجنه ة فعلموا ل ا فعملوا لها بقدر اشتياقهم لها وكيف أ ح ب ت ي في الله لا يشتاقون إ ل ي ه ا وهي التي يقول فيها الرب تبارك وتعالى مثل ا ل ج ن ة التي وعد المتقون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 و أ ن ه ا ر من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفره من ربهم الجنه احبتي في الله التي يقول فيها الرب تبارك وتعالى إ ن للمتقين مفازا حدايق واعنابا وكواعب اترابا و ك أ س ا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا بل التي يقول فيها الرب تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون بل يقول تبارك وتعالى في وصف تلك الدار و أ ص ح ا ب اليمين ما أ ص ح ا ب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه ك ث ي ر ة لا مقطوعه ولا م م ن و ع ة ويقول فيها الرب تبارك وتعالى فجزاؤهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك لا يرون فيها شمسا ولا زمريرا ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانيه من فضه و أ ك و ا ب كانت قواريرا قوارير من فضه قدروها تقديرا ويسقون ُ فيها كاسا كان مزاجها ي زنجبيلا عينا فيها تسمى سنسبيلا نعم احبتي في الله اشتاقوا لتلك الدار التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم إ ن الله تبارك وتعالى يقول أ ع د د ت لعبادي الصالحين أ ي في ا ل ج ن ة ما لا عين رات ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل يقول صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنه خير من الدنيا وما فيها موضع صوت في ا ل ج ن ة خير من الدنيا وما فيها بل يقول صلى الله عليه وسلم واصفا تلك الدار إ ن أ ه ل ا ل ج ن ة ليتراءون أ ه ل الغرف من فوقهم إ ن أ ه ل ا ل ج ن ة أ ي في ا ل ج ن ة إ ن أ ه ل ا ل ج ن ة ل ي ت ر أ ء و ن اهل الغرف من فوقهم كما ي ت ر أ ء و ن الكوكب الدري الغابر في الافق ابعد مما بين المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم, لتفاضل ما بينهم نعم ا ح ب ة ي في الله يقول ابن القيم ر ح م ة الله عليه في كتاب ه ح ا د ا ل أ ر و ا ح إ ل ى بلاد ا ل أ ف ر ا ح عن ا ل ج ن ة وما ع د ه الله تبارك وتعالى ل ع ب ا د الصالحين في تلك الدار اسال الله ان يجعلنا واياكم منهم قال ابن يُقدر القيم فكيف يقدر ُ قدر دار ٍ غرسها الله بيده وجعلها مقرا ً لاحبابه وملاها من كرامته ورحمته ورضوانه ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير وطهرها من كل عيب ونقص واودعها من جميع الخير بحذافيره فاسمع اذن ف إذن إذن اوصافها وصفاتها ت ي كالمنازل ربه الاحسان هي ج ن ة طابت وطاب نعيمها فاسمع إ ذ ن اوصافها وصفات هاتيك المنازل ربه الاحسان هي ج ن ة طابت وطاب نعيمها ونعيمها باق وليس بفان أ و ما سمعت ب أ ن ه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان هذا و خ ا ت م ة النعيم خلودهم أ ب د ا بدار الخلد والرضوان جعلنا الله واياكم من الخالدين في تلك الدار احبتي في الله فابن القيم ر ح م ة الله عليه أ ر ا د أ ن يقرب هذه الدار ل ل أ ذ ه ا ن عل َ ى المسلمين يتشوقون ويشتاقون ويشمرون كما شمر سلف ا ل أ م ة رضي الله عنهم ا أ ر ض ا ه م لتلك الدار يقول ابن القيم ر ح م ة الله عليه ف إ ن س أ ل ت عن أ ر ض ه ا وترابها فالمسك والزعفران و ابن القيم ر ح م ة الله عليه يستند في كلام هذا على ما جاء في كتاب الله و على ما جاء في سنه الحبيب صلى الله عليه و سلم قال ابن القيم فان سالت عن ارضها و ترابها فالمسك والزعفران و إ ن س أ ل ت عن سقفها فعرش الرحمن و إ ن س أ ل ت عن ملاطها فالمسك ا ل أ ذ ف ر و ان س أ ل ت عن حصبائها فاللؤلؤ و الجوهر و ان س أ ل ت عن بنائها فلبنه من ذهب و لبنه من ف ض ة و ان س أ ل ت عن أ ش ج ا ر ه ا أ ي أ ش ج ا ر ا ل ج ن ة و ان س أ ل ت عن أ ش ج ا ر ه ا فما فيها من ش ج ر ة إ ل ا و غصنها من الذهب و ا ل ف ض ة لا من الخشب و الحطب و ان س أ ل ت عن ورقها ف أ ح س ن ما يكون من رقائق الحلل و إ ن س أ ل ت عن ثمارها ف أ م ث ا ل القلال الين من الزبد و أ ح ل ى من العسل و إ ن س أ ل ت عن أ ن ه ا ر ه ا فانهار من لبن لم يتغير طعمه و أ ن ه ا ر من خمر ل ذ ة للشاربين و أ ن ه ا ر من عسل مصفى و إ ن س أ ل ت عن طعامه م ف ف ا ك ه ة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وان س أ ل ت عن شرابهم ف ا ل ت س ن ي م والزنجبيل والكافور وان س أ ل ت عن أ ب و ا ب ه ا فبين ا ل م ص ر ع ي ن م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن من ا ل أ ع و ا م و ل ي أ ت ي ن عليه يوم وهو كضيض من الزحام جعلنا الله واياكم مما يدخل مع هذه ا ل أ ب و ا ب قال وان س أ ل ت عن أ ب و ا ب ه ا فبين المصراعين م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن من ا ل أ ع و ا م و ل ي أ ت ي ن عليه يوم وهو ك ض ي ض من الزحام و إ ن س أ ل ت عن تصفيق الرياح ل أ ش ج ا ر ه ا فهي تستفز بالطرب من يسمعها الذي يسمع الريح إ ذ ا ارتطمت ب ا ل أ ش ج ا ر يتلذ ذ في الدنيا ما يتلذذ بل يزعجه هذا ا ل أ م ر لكن في ا ل آ خ ر ة في ا ل ج ن ة يتلذذ بهذا السمع و إ ن س أ ل ت عن تصفيق الرياح ل أ ش ج ا ر ه ا فهي تستفز بالضرب من يسمعها و إ ن س أ ل ت عن سعتها أ ي س ع ة ا ل ج ن ة ف أ د ن ى أ ه ل ه ا من يسير في ملكه و قصوره و بساتينه م س ي ر ة أ ل ف عامل ا يقطعها وهذا ح ب ت ي بالله و الذي لا إ ل ه إ ل ا هو من ا ل إ ي م ا ن بالغيب و لذلك لما ذكر الله سبحانه و تعالى في س و ر ة ا ل ب ق ر ة صفات المؤمنين صدرها ب ا ل إ ي م ا ن بالغيب الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ولذلك ا ل آ ن يخبر ابن القيم عن س ع ة ا ل ج ن ة ف أ ر ا د أ ن يخبر عن أ د ن ى أ ه ل ه ا حتى يتبين س ع ة ا ل ج ن ة قال و إ ن س أ ل ت عن سعتها ف أ د ن ى أ ه ل ه ا من يسير في ملكه وقصوره وبساتينه م س ي ر ة أ ل ف عام لا يقطعها و إ ن س أ ل ت عن لباس أ ه ل ه ا فالحرير والذهب و إ ن س أ ل ت عن فرشهم فبطاينها من استفرغ م ف ر و ش ة في أ ع ل ى الرتب و إ ن س أ ل ت عن أ س ن ا ن ه م أ ع م ا ر أ ه ل ا ل ج ن ة و إ ن س أ ل ت عن أ س ن ا ن ه م ف أ ب ن ا ء ثلاث و ثلاثين على ص و ر ة آ د م أ ب ي البشر و إ ن س أ ل ت عن سماعهم فسماع غناء أ ز و ا ج ه م من ا ل ح ر العين وحديثها السحر الحلال و إ ن ه لم يجن قتل المسلم المتحرز إ ن طال لم يملل و إ ن هي حدثت ود المحدث أ ن ه ا لم توجز ما يريدها تختصر في ا ل ج ن ة بخلاف الدنيا ا ل آ ن لو يخاطبك أ ح د الناس دائما تريد يختصر في الكلام لكن في ا ل ج ن ة ا ل ح ر ي ة أ ن تتلذذ بسماع كلام ا ل ح ر ي ة قال وان سالت عن سماعهم فسماع غناء ازواجهم من الحور العين واعلى منه سماع اصوات الملائكه والنبيين محمد صلى الله عليه وسلم موسى عيسى إ ل ي ا س أ و ل ئ ك ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم من الله أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والتسليم قال وان سالت عن سماعهم فسماع غناء ا ز و ا ج م من الحور العين واعلى منه سماع اصوات الملائكه والنبيين و أ ع ل ى منهما خطاب رب العالمين لا حرمنا الله و اياكم من ذلك الخطاب نعم احبتي في الله قال ابن القيم بعد ذلك و ان س أ ل ت عن ولدانهم فولدان مخلدون ك أ ن ه م لؤلؤ مكنون ثم قال و ان سالت عن أ ز و ا ج ه م و عرائسهم فهن كواعب ا ل أ ت ر ا ب التي جرى في أ غ ص ا ن ه ا ل ن ماء و الشباب فللورد والتفاح ما لبسته الخدود وللرمان ما تضمنته النهود ولا ل د ق ة و ا ل ل ط ا ف ة ما دارت عليه الخصور اسمع تجري الشمس من محاسن وجهها إ ذ ا برزت ويضيء البرق من بين ثناياها إ ذ اذا ابتسمت ويضيء البرق من بين ثناياها بين من ويضيء إ ابتسمت إ ذ ا قابلت حبها فما ظنك بتقابل الحبيبين وان عانقته فما ظنك بتعانق النيرين لو اطلعت على الدنيا لملئت ما بين السماء والارض ريحا ولاستنطقت افواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا ولتزخرف لها ما بين الخافقين ولا اغمضت عن غيرها كل عين ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ولا آ م ن من على ظهرها بالحي القيوم نصيفها على راسها أ ي الخمار نصيفها على راسها خير من الدنيا و ما فيها و و ص ل ه ا أ ش ه ى إ ل ي ه من جميع أ م ا ن ه ا لا تزداد له على طول ا ل أ م د إ ل ا حسنا و جمالا ولا يزداد لها على طول ا ل أ ح ق ا د إ ل ا م ح ب ة و وصالا م ب ر ا ة من الحمل والحيض والنفاس م ط ه ر ة من البول والبصاق وسائر ا ل أ د ن ا س لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ثوب جمالها هذا ولم يطمثها قبله إ ن س ولا جان هذا ولم يطمثها قبله إ ن س ولا جان يذكر اهل السير أ ن عطاء السليم أ و عطاء السلم كما يقول بعضهم قابل أ ن عطاء السلمي قابل مالك بن دينار ر ح م ة الله على الجميع فقال يا أ ب ا يحيى شوقنا يعني شوقنا ل ل ج ن ة يا أ ب ا يحيى شوقنا قال يا عطاء يقول ه مالك قال يا عطاء إ ن في ا ل ج ن ة ح و ر ا إ ن في ا ل ج ن ة ح و ر ا يتباهى أ ه ل ا ل ج ن ة بحسنها لولا أ ن الله كتب على أ ه ل ه ا أ ل ا يموتوا لا ماتوا من حسنها يقول الراوي فما زال عطاء كمدا من قول مالك يعني اتعظ بهذه ا ل م ق و ل ة اتعظ بهذه ا ل م ق و ل ة إ ذ ا ن ح ب ت ي في ا ل ل ه نعود لكلام ابن القيم ر ح م ة الله عليه حتى قال ابن القيم ر ح م ة الله عليه وان س أ ل ت عن يوم المزيد وزياره العزيز الحميد فاستمع إ ل ى ا ل أ خ ب ا ر التي صحت عن الصادق المصدوق عليه من الله أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والتسليم قال صلى الله عليه وسلم و ا س ت م ع ي و ميوند المنادي يا اهل الجنه ان الله ي س ت ا ي رقم فهي على زيارت يا اهل ا ل ج ن ة إ ن الله ي س ت ز ي ر ك م فهي على زيارت ه والله والله و ا ل ذ ي ل ا إ ل ه إ ل ا ه و من ا ل ن ا س من ي ا ل ل م و ا ه ذ ه ا ل ز ي ا ر ل ه و م ن ا ل ن ا س من يعينها الله تبارك وتعالى ويختارها الله تبارك وتعالى لمثل هذه المواقف ومنها ز ي ا ر ة الرب تبارك وتعالى أ س أ ل الله ن ج ع ل ن ا واياكم ممن ينادى بهذا النداء قال وان س أ ل ت عن يوم المزيد و ز ي ا ر ة العزيز الحميد فاستمع إ ل ى ا ل أ خ ب ا ر التي صحت عن الصادق المصدوق يقول صلى الله عليه وسلم واستمع يوم ينادي المنادي يا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن الله يستزيركم فحي على زيارته يقول صلى الله عليه وسلم فينهضون مبادرين و إ ل ى الزياره مسرعين ف إ ذ ا بالنجائب قد عدت لهم فيستوون على ظهورها حتى إ ذ ا انتهت بهم إ ل ى الوادي ا ل أ ف ي ح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك ولم يغادر الداعي منهم أ ح د ا امر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك ونصب لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من ف ض ة قال ابن القيم وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس ادناهم وحاشاهم ان يكون فيهم دني على كثبان المسك ما يرون أ ن أ ص ح ا ب الكراسي فوقهم في العطايا فينادي المنادي يا اهل الجنه ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكم ه فيقولون ماهو الم يبيض وجوهنا الم يثقل موازيننا الم يزحزحنا عن النار قال ف ي ت ج ل لهم الرب تبارك وتعالى فيقول السلام عليكم يقول صلى الله عليه وسلم فلا ترد هذه التحيه باحسن من قولهم اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م نعم أ ح ب ت ي في الله هذه التحيه التي يرد بها اهل الجنه عندما يسلم عليهم السلام سبحانه وتعالى قال فلا ترد هذه التحيه باحسن من قولهم اللهم انت السلام ومنك السلام ت ب ا ر ك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م فيضحك لهم الرب تبارك وتعالى فيقول أ ي ن عبادي الذين آ م ن و ا بي ولم يروني أ ي ن أ و ل ئ ك الذين يراقبون الله في السر و ا ل ع ل ا ن ي ة أ ي ن أ و ل ئ ك الذين كانوا يركعون لله أ ي ن أ و ل ئ ك الذين كانوا ينفقون في الله أ ي ن أ و ل ئ ك الامرين بالمعروف النهي ن عن المنكر أ ي ن أ و ل ئ ك الذين اخذوا ب س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم اين عبادي الذين آ م ن و ا بي ولم يروني يقول صلى الله عليه وسلم فيجتمعون على كلمه واحده فيقولون الرضين فارض عنا فيقول سبحانه وتعالى يا أ ه ل ا ل ج ن ة لو لم أ ر ض عنكم لم أ س ك ن ك م جنتي هذا يوم المزيد ف ا س أ ل و ن ي يقول صلى الله عليه وسلم فيجتمعون على كلمه واحده فيقولون ربنا أ ارنا ي وجهك ننظر اليه يقول فيكشف سبحانه وتعالى عن وجهه الحجب فيغشاهم من نوره ما لولا أ ن ه كتب عليهم الا يحترقوا لاحترقوا حتى إ ن ه لا يبقى في ذلك المجلس أ ح د إ ل ا خاطبه الرب تبارك وتعالى يقول له أ ت ذ ك ر كذا يوم كذا أ ت ذ ك ر كذا يوم كذا يذكره بغدراته في الدنيا فيقول العبد ربي أ ل م تغفر لي قال بلى ب م غ ف ر ة بلغت منزلتك هذه اسال الله ان يغفر لنا ولكم يا أ خ و ا ن قال بلى ب م غ ف ر ة بلغت منزلتك هذه و ق ر و ان إ شئتم وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة إ ذ ن احبتي في الله كما قال ابن القيم ب د ا ي ة فاسمع إ ذ ن أ و ص ا ف ه ا وصفات هاتي كالمنازل ربه ا ل إ ح س ا ن هي ج ن ة طابت وطاب نعيمها ونعيمها باق وليس بفان أ و م ا سمعت ب أ ن ه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان هذا و خ ا ت م ة النعيم خلودهم أ ب د ا بدار الخلد والرضوان ي أ ق و ل أ ح ب ت ي في الله هذا هو وصف ا ل ج ن ة التي اشتاق إ ل ي ه الصالحون وشمر لطلبها المشمرون بل وتنافس في الوصول إ ل ي ه ا المتنافسون إ ن ه ا ا ل ج ن ة فاسمع إ ل ى أ ح و ا ل السلف رضي الله عنهم وارضاهم في طلبها وعلى ر أ س ه م أ ص ح ا ب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ا ح ب ة في الله إ ن ه ا ا ل ج ن ة ف ا س أ ل و ا عنها أ ب و بكر رضي الله عنه في صحيح مسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا ا ل ص ح ا ب ة من أ ص ب ح منكم صائما قال أ ب و بكر رضي الله عنه أ ن ا يا رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم ا ل آ ن ي س أ ل عن صيام التطوع والا لم يسال صلى الله عليه وسلم لكن تامل همه ابو بكر رضي الله عنه في طلب تلك الدار قال من اصبح منكم صائما قال ابو بكر انا قال فمن تبع منكم اليوم جنازه قال ابو بكر انا قال فمن اطعم منكم اليوم مسكينا قال ابو بكر انا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بكر انا قال صلى الله عليه وسلم م ج ت م ع ن ا في امرئ إ ل ا دخل ا ل ج ن ة ما اجتمعنا في إ م ر ي ن إ ل ا دخل ا ل ج ن ة صيام تطوع ص ل ا ة ج ن ا ز ة أ و اتباع ج ن ا ز ة ص د ق ة ع ي ا د ة م ر ي ض ما اجتمعنا في إ م ر يعني ن ي في يوم إ ل ا دخل ا ل ج ن ة بل لما ذكر صلى الله عليه وسلم أ ب و ا ب ا ل ج ن ة قال أ ب و بكر رضي الله عنه ما على أ ح د يدعى من تلك ا ل أ ب و ا ب من ض ر و ر ة فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها قال صلى الله عليه وسلم نعم و أ ر ج و أ ن تكون منهم من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في ا ل أ و ل رضي الله عن أ ب ي بكر وارضاه إ ن ه ا ا ل ج ن ة ح ب ت ي في الله ف ا س أ ل و ا عنها عثمان رضي الله عنه وارضاه لما قال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر من يشتري ب ئ ل ر و م ة و قال عثمان ُ رضي الله عنه َ ن ا يا َ رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وهو َ ل ى المنبر اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تاخر اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تاخر اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تاخر ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم والحديث ص ح ح الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي نعم احبتي في الله بل كان من ع ب ا د ة رضي الله عنه و أ ر ض ا ه أ ن ه ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ولا يفتر من قراءته وكانوا يقولون له هون عليك يا أ م ي ر المؤمنين هون عليك يا أ م ي ر المؤمنين يعني من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن قال والله لو طهرت هذه القلوب ما شبعنا من كلام الله أ و كما قال رضي الله عنه إ ن ه ا ا ل ج ن ة ح ب ت ي في الله ف ا س أ ل و ا عنها أ ن س بن النضر رضي الله عنه و أ ر ض ا ه يقول أ ن س بن مالك رضي الله عنه عمي أ ن س بن النضر سميت باسمه لم يشهد بدر مع الرسول صلى الله عليه و سلم فكبر ذلك في نفسه فقال يعني انس بن النضر اما و الله لئن اشهدني الله مشهدا مع رسوله صلى الله عليه و سلم والله ليرين الله ما أ ص ن ع يريد يعوض رضي الله عنه فاتته عباده وفات التقرب لله تبارك وتعالى ف أ ر ا د ن يعوض مكان هذه ا ل ع ب ا د ة عباده أ م ا والله لئن اشهدني الله مشهدا مع رسوله صلى الله عليه وسلم والله ليرين الله ما أ ص ن ع يقول أ ن س فهاب أ ن يقول كلاما غيره قال فلم نلبث حتى أ ت ت م ع ر ك ة أ ح د فلم نلبث حتى أ ت ت معركه أ ح د يقول فاستقبلته فقلت إ ل ى أ ي ن الى اين قال واهل لريح ا ل ج ن ة و في ر و ا ي ة قال يا سعد بن ع ب ا د ة واهل لريح ا ل ج ن ة والله إ ن ي لاجده دون احد رضي الله عنه و ارضاه ما خ ذ ا ل م ع ر ك ة الا ما حمل السلاح رضي الله عنه و مع ذلك يجد ل ذ ة ا ل ع ب ا د ة و يجد جزاء ا ل ع ب ا د ة قبل ش ر و ع في ا ل ع ب ا د ة و هذا اندلدل على ايش على صدق الرجال رضي الله عنه وارضاهم واهل لريح الجنه والله اني لاجده دون احد يقول أ ن س رضي الله عنه فخاض ا ل م ع ر ك ة وقاتل حتى قتل ببضع وثمانون من بين ضربه وطعنه ورميه وما عرفه منا أ ح د إ ل ا أ خ ت ه الربيع عرفته ببنانه يقول أ ن س وكنا نظن ان قول الله تبارك وتعالى نزل فيه وفي امثاله قوله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا نعم ح ب ت ي في الله انها الجنه فاسال عنها جعفر رضي الله عنه جعفر الطيار الذي أ خ ذ ا ل ر ا ي ة باليمين وهو في غ ز و ة مؤتب في قتال الكفار أ خ ذ ا ل ر ا ي ة باليمين فقطعت اليمين ثم أ خ ذ ا ل ر ا ي ة باليسار فقطعت اليسار فضم ا ل ر ا ي ة وهو يردد ويقول يا حبذا ل ج ن ة واقترابها ط ي ب ة وبارد شرابها الروم روم قد ن ا عذابها ك ا ف ر ة ب ع ي د ة انسابها علي إ ن لقيتها ضرابها نعم أ ح ب ت ي في ا ل ل ه حتى استشهد في تلك ا ل م ع ر ك ة حتى استشهد في تلك ا ل م ع ر ك ة إ ن ه ا ا ل ج ن ة أ ح ب ت ي في ا ل ل ه ف ا س أ ل و ا عنها الصحابي الجليل حرام بن ملحان رضي الله عنه و أ ر ض ا ه يقول أ ن س بن مالك رضي الله عنه لما طعن حرام بن ملحان وكان خال انس بن مالك قال فزت و رب ا ل ك ع ب ة فزت و رب الكعبه و في ر و ا ي ة أ ن ه نثر الدم على ر أ س ه أ خ ذ الدم و نثره على ر أ س ه و هو يردد و يقول فزت و رب ا ل ك ع ب ة فزت و رب ا ل ك ع ب ة نعم احبتي في الله إ ن ه ا ا ل ج ن ة ف ا س أ ل عنها سعد سعد بن خ ي ث م ة ا بن الحارث رضي الله عنه في ا ل إ ص ا ب ة في الاصابه ان خ ي ث م ة ا بن الحارث استهم يوم بدر هو و ابنه سعد هو و سعد خ ي ث م ة و سعد رضي الله عنه م ارضاهم السهم من الذي يخرج مع الرسول صلى الله عليه و سلم لاستقبال عير قريش لقتال الكفار فخرج السهم لسعد رضي الله عنه و ارضاه يعني للابن فقال الاب للابن يا بني اثرني اليوم, يا بني آثرني اليوم يقول أ ن ا أ خ ر ج مع الرسول صلى الله عليه و سلم و أ ن تبقى في الدار و أ ن تبقى في الدار يا بني آ ث ر ن ي اليوم قال له سعد رضي الله عنه و ارضاه يا أ ب ت ي لو كان غير ا ل ج ن ة لفعلت لو كان غير ا ل ج ن ة لفعلت لو ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة عقار ق ض ي ة مال ق ض ي ة منصب تنازلت لك ل أ ن ك أ ب و ي وتستحق البر لكن يقول ا ل آ ن ا ل م س أ ل ة مساله ج ن ة يا أ ب ت ي لو كان غير ا ل ج ن ة لفعلت فخرج سعد رضي الله عنه إ ل ى بدر فقاتل حتى قتل في بدر اسمع يقول الراوي وما زال خيثمه استمع إ ل ى الصدق قال وما زال خيثمه يتطلع إ ل ى ا ل ش ه ا د ة حتى قتل في و ح د رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م اولئك آ ب ا ئ ي فجئني بمثلهم إ ذ ا جمعتنا يا جرير ا ل م ج ا م ع نعم احبتي في الله إ ن ه ا ا ل ج ن ة ف ا س أ ل و ا عنها ر ب ي ع ة بن كعب ا ل أ س ل م ي رضي الله عنه و أ ر ض ا ه لما قال له صلى الله عليه و سلم كما في الحديث الصحيح يا ربيعه سل لي اعطيك تمن يا ربيعه و ر ب ي ع ة من أ ه ل ا ل ص ف ة فقير ما يجد البيت بل لم يتزوج رضي الله عنه و كان صغير سنه قال يا ربيعه سل لي اعطيك قال ربيعه رضي الله عنه و ارضاه أ ر ي د مرافقتك في ا ل ج ن ة يا رسول الله أ ر ي د مرافقتك في ا ل ج ن ة يا رسول الله قال صلى الله عليه و سلم أ و غير ذاك يعني ما في أ م ل ي ه اخرى طلب آ خ ر ت أ م ل و ا يا اخوان والله رجال فعلا اشتاقوا للدار ا ل آ خ ر ة قال او غير ذاك قال هو ذاك يا رسول الله يقول ا ل ج ن ة ما نريد غير ا ل ج ن ة قال هو ذاك يا رسول الله قال صلى الله عليه و سلم أ ع ن ي على نفسك ب ك ث ر ة السجود أ ع ن ي على نفسك ب ك ث ر ة السجود نعم أ ح ب ت ي بالله إ ن ه ا ا ل ج ن ة ف ا س أ ل و ا عنها التابعين رضي الله عنهم و ارضاهم التابعين و كبار التابعين رضي الله عنهم و طلبهم ا ل ج ن ة و منهم أ ب و عبد الرحمن السلمي ابو عبد الرحمن السلمي من اهل ا ل ق ر آ ن بل هو رضي الله عنه و أ ر ض ا ه من الذين جمعوا ا ل ق ر آ ن في وقت عثمان رضي الله عنه و أ ر ض ا ه في الجمع ا ل أ خ ي ر ابو عبد الرحمن السلمي مكث في المسجد ت أ م ل إ ل ى هذا الخبر يا اخوان مكث في المسجد ستون س ن ة أ و مكث في المسجد ستون س ن ة يعلم كتاب الله يعلم كتاب الله ا ل ق ر آ ن فقالوا له ما حملك على ذلك يا ابا عبد الرحمن وش إ ي اللي حملك يعني ا ل آ ن الناس في تجاراتهم و الناس في عقاراتهم و الناس في دنياهم و أ ن ت عكفت المسجد تعلم ا ل ق ر آ ن ما الذي حملك على ذلك عقل السر في ذلك قال حملني على ذلك حديث حدثناه عثمان قال و ما حدثكم ما هو الحديث قال حدثنا قال قال صلى الله عليه و سلم خيركم من تعلم ا ل ق ر آ ن و علمه يريد ا ل خ ي ر ي ة رضي الله عنه و ارضاه همم تريد الله و الدار ا ل آ خ ر ة و الله يا أ خ و ا ن تعجب من س ي ر ة الرجال بل رضي الله عنه من مكوث في ف المسجد كان إ ذ ا جلس لا يتحول لا عن ذات اليمين و لا عن ذات ا ل ا س ر دائما يجلس و دائما يثني ركبتيه في حلق الذكر في حلق الذكر فلما حضرته ا ل و ف ا ة قالوا له يا أ ب ا عبد الرحمن لو تحولت إ ل ى الفراش ف إ ن ه أ و ث ر يعني أ و ط ا أ ل ي ا لو تحولت إ ل ى الفراش ف إ ن ه أ و ث ر قال إنه ك م انه ت ق و و ل إ ن كما تقولون يقول هليم فعلا يستريح المريض على الفراش قال إ ن ه كما تقولون ولكن حدثنا فلان قال قال صلى الله عليه وسلم لا يزال احدكم في ص ل ا ة ما دام في مصلاه ينتظر ا ل ص ل ا ة و ا ل م ل ا ئ ك ة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه و أ ن ا أ ر ي د ان اموت و أ ن ا في ص ل ا ة يقول يريد أ ن اموت و أ ن ا في ص ل ا ة و مات كذلك رضي الله عنه و ارضاه نعم احبتي في الله إ ن ه ا ا ل ج ن ة ف ا س أ ل و ا عنها الربيع بن ا خ ث ي م أ ب و يزيد من تلاميذ بن مسعود رضي الله عنه و ا ر ض ا ه ت أ م ل الربيع بن ا خ ث ي م من حرصه على طلب تلك الدار على طلب ا ل ج ن ة يقول يقول له ابن مسعود يا أ ب ا يزيد لو راك أ رسول الله صلى الله عليه و سلم لاحبك يقول يحب هذا الصنف من الرجال ابن مسعود قابل الرسول صلى الله عليه و سلم و يعرف الصنف من الرجال الذين احبهم الرسول صلى الله عليه و سلم فلما ر أ ى ع ب ا د ة الربيع بن خ ث ي م قال يا أ ب ا يزيد لو راك رسول الله لو راك رسول الله صلى الله عليه و سلم لاحبك و ما ر أ ي ت ك إ ل ا ذكرت المخبتين وما ر أ ي ت ك إ ل ا ذكرت ايش المخبتين اسمع ع ب ا د ة رضي الله عنه و طلب ه ل الدار و الصدق في ذلك لما سقط ش ق ة كما يذكر اهل السير لما سقط شقه كان يهادى بين الرجلين يعني يحمل كان يهادى بين الرجلين إ ل ى مسجد قومه فقال له أ ص ح ا ب ا بن مسعود و هم أ ه ل العلم و هو من العلماء رضي الله عنه و أ ر ض ا ه قال له أ ص ح ا ب ا بن مسعود يا أ ب ا يزيد لقد رخص الله لك لو صليت في بيتك أ ن ت معذور ا ل آ ن مريض لو صليت في بيتك لقد رخص الله لك قال إ ن ه كما تقولون إ ن ه كما تقولون اعرف هذا الحكم, الحكم لانه من العلماء رضي الله عنه إ ن ه كما تقولون و لكني سمعته ينادي حي على الفلاح حي على الصلاح حي على الفلاح فمن سمعه منكم ينادي حي على الفلاح فليجبه ولو زحفا ولو حبوا هكذا كان يقول الربيع بن ع ب ي م رضي الله عنه و ارضاه بل كما يذكر أ ه ل السير كما يذكر اهل السير من ع ب ا د ة رضي الله عنه يقولون كان إ ذ ا سجد ك أ ن ه الثوب المطروح كانه الثوب المطروح فتجيء الطير فتقع على ظهره تظن أ ن ه جماد تظن أ ن ه جماد طيب م ن قدوه في ذلك يا اخوان في ق ض ي ة أ ن ه يصلي وهو مريض فعلا ي و م ت ت أ م ل فعلا تجد لهم س ل ب في ذلك يعني يا الربيع ابن خ ذ ي م ا ل آ ن أ ن ت مريض ما وش اللي حملت نكته ا د ى بين الرجلين إ ل ى المسجد اسمع مقوله ابن مسعود شيخه ابن مسعود اسمع م ق و ل ة عند ا ل إ م ا م مسلم يقول ابن مسعود ولقد ر أ ي ت ن ا يعني اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد رايتنا وما يتخلف عنها يعني ا ل ف ر ي ض ة ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق وانه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف هكذا كان الرجال طيب لهم ق د و ة في ذلك هل لكم قدوه في ذلك ا ب م س ع و نعم تقول عائشه رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فلما وجد صلى الله عليه وسلم من نفسه خفه خرج يهادى بين الرجلين ك أ ن ي أ ن ظ ر إ ل ى رجليه تخطاني من الوجع ب أ ب ي هو وامي صلى الله عليه وسلم نعم أ ح ب ة في الله إ ن ه م رجال صدقوا مع الله تبارك وتعالى إ ن ه ا ا ل ج ن ة ف ا س أ ل و ا عنها مسروق رضي الله عنه و ارضاه و رحمه الله مسروق ذاك العابد الذي مات تفتتت كبده من خ ش ي ة الله تبارك و تعالى كما يذكر ه ل ا السير يعني وش سبب وش ا ل ع ل ة في موت مسروق وش مرضه يقولون كان يخرج كان يخرج فتاه الكبد كانت تخرج مع البول اجلكم الله و الملائكه كانت تخرج من خ ش ي ة الله تبارك و تعالى كان كثير البكاء كما يقول عبد الرحمن بن مهدي كنت لا أ س م ع ق ر ا ء ة سفيان من ك ث ر ة بكاءه كنت لا أ س م ع ق ر ا ء ة سفيان من ك ث ر ة بكاءه بل كما يذكر اهل ا ل س ي ر أ ن ه ق ر أ في ل ي ل ة من الليالي ص و ر ة ا ل ز ل ز ل ة ق ر أ ا ل ز ل ز ل ة فبكى ف أ ر ا د ا ل ط ل ب ة الذين حوله أ ن يهونوا عليه فما استطاعوا فتركوه واتوه من الغد يعني قبل الفجر فوجدوه على بكاء رضي الله عنه و أ ر ض ا ه يبكي من خشيه الله تبارك و تعالى كان يكثر من ا ل ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة يصلي و إ ذ ا فرغ من ا ل ن ا ف ل ة يلتفت إ ل ى الشباب و يقول صلوا ثم يجيب على ن ف س ه و يقول إ ذ ا لم تصلوا متى تصلوا يقول متى تصلون متى تتقربون لله بالنوافل هو الذي يقول سفيان إ ذ ا أ ن ت لم ترحل بزاد من التقى و لاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على الا تكون كمثله و أ ن ك لم ترصد كما كان ارصدا ل آ نعم في كما أرصد احبتي في ا ل ل ه هذا سفيان ا ل ث و ل ي ر ح م ة الله عليه يلقبونه ب أ م ي ر المؤمنين في الحديث و الله لو لم ي أ ت ي ه الا هذا ا ل ل قبل كفى امير المؤمنين في حديث الرسول صلى الله عليه و سلم إ ن ه ا ج ن ة ح ب ت ي بالله ف س أ ل و ا عنها سعيد بن المسيب رضي الله عنه و هو يقول لما حضرته ا ل و ف ا ة و قد ر أ ى ابنته تبكي قال ر ح م ة الله عليه ابكي أ و لا تبكين والذي نفسي بيده ما فتتني ت ك ب ي ر ة ا ل أ ح ر ا م منذ أ ر ب ع ي ن س ن ة يقول على ماذا البكاء والله يا أ خ و ا ن ف ع ل ه والله يبكى على أ ح و ا ل ن ا ا ل آ ن أ ح و ا ل ن ا تشكى الى الله يا اخوان ا ل آ ن الرجل منا ن الجيد الجيد الرجل منا ن اللي يحافظ على الصلوات الخمس ما هو حافظ عليه ب ت ك ب ي ر ة ا ل أ ح ر ا م لا اللي يحافظ عليها مع ا ل ج م ا ع ة هذا يقال يشارل ب ا ل ب ل ا ت الشيخ فلان يقال كذا الرجال الان ابنتي تبكي ا ل آ ن تحزن على أ ب ي ه ا أ ب ي ه ا ا ل آ ن يغادر الدنيا وتبكي ويقول ابكي أ و لا تبكين والذي نفسي بيده ما فاتتني ت ك ب ي ر ة الاحرام منذ أ ر ب ع ي ن س ن ة في المسجد بل يقول عثمان بن حكيم سمعت سعيد يقول ما اذن المؤذن, ما أذن المؤذن منذ ثلاثين س ن ة إ ل ا و أ ن ا في المسجد ما أ ذ ن المؤذن منذ ثلاثين س ن ة إ ل ا و أ ن ا في المسجد إ ن ه ا ا ل ج ن ة ف ا س أ ل و ا عنها تميم الداري رضي الله عنه تميم الداري يقول المنكدر بن محمد عن ابيه ان تميم الداري و اسمعوا إ ل ى هذا الخبر الغريب في طلب الجنه قال ان تميم الداري نام ليله من الليالي ها عن ص ل ا ة الفجر عن ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة قال نام ل ي ل ة لم يقم فيها لم يقم يتهجد لم يقم يتهجد فقام س ن ة لم ينم فيها ع ق و ب ة للذي صنع ع ق و ب ة للذي صنع وهب بن منبه ر ح م ة الله عليه مكث عشرون سنه عشرين س ن ة لم يجعل بين العشاء و بين الفجر وضوءا يصلي الفجر بوضوء العشاء يصلي الفجر بوضوء العشاء وهب ا بن منبه رضي الله عنه و ارضاهم و ا بن الزبير من أ ص ح ا ب الرسول صلى الله عليه و سلم يقول عنه مسلم ا بن يناق كما في السير سير اعلام النبلاء يقول ركع ا بن الزبير ركعه ركع ا بن الزبير ر ك ع ة ف ق ر أ ن ا ب ا ل ب ق ر ة و آ ل عمران و والما النساء و ا ل م ا ئ د ة و ما رفع من ركوعه و ما رفع من ركوع ما نريد الشيء ذا يا اخوان بس نريد ان ا ل إ م ا م إ ذ ا صلى ا ل ف ر ي ض ة و أ ت ب عشر تسبيحات عشر تسبيحات ان ما حدث نحن بس هذه نريدها نستطيع يا اخوان يوم و ص ف ه للعلم ص ل ا ة الرسول صلى الله عليه و سلم يوم أ خ ذ و ه ا من تزكيه أ ن س أ ن س يوم ر أ ى عمر بن عبد العزيز قال ما ر أ ي ت غلاما أ ش ب ه بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام يعني من عمر بن عبد العزيز ف أ خ ذ و ا يقيدون ص ل ا ة من عمر أ خ ذ و ا يسجلونها كيف كان يسجد كيف كان يركع كيف كان ذ ا ونقلوها ل ن كان يسجد بمقدار عشر تسبيحات ا ل آ ن ابن الزبير في ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة ق ر أ و ا ب ا ل ب ق ر ة و ا لعمران و النساء و ا ل م ا ئ د ة و ما رفع من ركوعه رضي الله عنه و ارضاه رضي, رضي الله عنه و ارضاه انها ا ل ج ن ة أ ح ب ت ي في الله ف س ا ل و ا عنها حكيم هذه ا ل أ م ة حكيم هذه ا ل أ م ة أ ب و مسلم الخولاني كان يتقرب لله تبارك و تعالى و يقوم في آ خ ر الليل و يعلق الصوت و يعلق الصوت ف إ ذ ا فتر من القيام يضرب رجليه و يقول يضرب رجليه و يقول أ ن ت أ ح ق بالضرب من دابتي انت أ ح ق بالضرب من دابتي بل نقل اهل السير عن, عن أ ب و مسلم ر ح م ة الله عليه و أ ن ا ا ل آ ن تذكرت صار عندي في مسروق سفيان لبس لكن لعلي ا ل آ ن استدرك إ ن شاء الله أ ب و مسلم الخولاني كان يقوم ف إ ذ ا فتر من القيام يضرب رجليه بالصوت ويقول أنت ي انت بالضرب م د ا ب احق بالضرب من دابه بل ذكر عنه اهل ا ل س ي ر ة أ ن ه كان يردد ويقول أ ي ظ ن أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ي س ب ق و ن إ ل ي ه والله لازاحمنهم عليه حتى يعلموا أ ن ه م تركوا من خلفهم رجالا يقول نحن نزاحمهم على, على الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينزل م ع ه في المنازل إ ل ا أ ب و بكر وعمر وعثمان وعلي و ط ل ح ة والزبير واين ذ ا ب الباقين قال والله لازاحمنهم لا عليه والله لازاحمنهم لا عليه حتى يعلموا أ ن ه م تركوا من خلفهم رجالا حتى يعلموا انهم تركوا من خلفهم رجالا مسروق ر ح م ة الله عليه من طلبه ا ل ج ن ة حنا خلطنا ذكرنا مسروق ثم ذكرنا سفيان مسروق ر ح م ة الله عليه من طلبه ا ل ج ن ة تقول زوجتك كما يذكر اهل السير قالت والله ما أ ص ب ح مسروق والله ما أ ص ب ح مسروق ل ي ل ة من الليالي إ ل ا و ساقاه منتفختان من طول القيام الا و ساقاه منتفختان من طول القيام اسمع قالت و كنت أ ج ل س خلفه ف أ ب ك ي رحمه ة له ترحم زوجها قالت و كنت أ ج ل س خلفه ف أ ب ك ي رحمه ة له و كان إ ذ ا تعب لا يترك ا ل ص ل ا ة يجلس و يصلي ف إ ذ ا فرغ من صلاته يزحف كما يزحف البعير من الضعف يزحف كما يزحف البعير من الضعف رضي الله عنه و ارضاه نعم احبتي في الله إ ن ه ا ا ل ج ن ة ف س أ ل عنها ابن المبارك رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ابن المبارك يخاطب و يرسل للفضيله بن عياض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 ريح العبير لكم و نحن عبيرنا رهج السنابت و الغبار ا ل أ ط ي ب إ ل ى آ خ ر قصيدته من ع ب ا د ة ابن المبارك ر ح م ة الله عليه يقول القاسم ابن محمد كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطر ببالي ف أ ق و ل في نفسي بما باي شيء فضل هذا الرجل علينا إ ن كان يصلي ف إ ن ا لا نصلي و ان كان ليصوم فانا لا نصوم و ان كان يغزو انا لا نغزو يقول وش الذي جعل ابن المبارك يشتهر في الناس هذه ا ل ش ه ر ة و يجعل الله لها القبول في الناس يقول ف أ ت ي ن ا ذات ل ي ل ة في سيرنا إ ل ى الشام و وقفنا يقول واقمنا نتعشى اطفئ ل السراج يقول فقام أ ح د الرجال ليصلح السراج فلما أ ض ا ء السراج قال فنظرت لابن المبارك ف إ ذ ا لحيته قد ابتلت بالدموع ف إ ذ ا لحيته قد ابتلت بالدموع يقول فقلت في نفسي بهذا فضل علينا هذا الرجل ب ا ل خ ش ي ة بتذكر ا الله تبارك و تعالى نعم احبتي في الله إ ن ه ا ا ل ج ن ة ف س ا ل عنها منصور ابن المعتمر يقول العلاء بن سالم العبدي كان منصور يصلي في سطحه فلما مات يصلي في سطح الدار كان يصلي في سطحه فلما مات قال غلام لامه يا أ م ا ه الجذع الذي في سطح ال فلان لست أ ر ا ه الطفل كان هذا الغلام كان يظن جذع ما يظن منصور من ك ث ر ة إ ي ش من ك ث ر ة وقوفه لله تبارك وتعالى الجذع الذي في سطح ال فلان لست أ ر ا ه قالت أ م ه ليس ذاك جذعا ذاك منصور قد مات ذاك منصور قد مات منصور ب ن المعتمر رضي الله عنه و أ ر ض ا ه و أ خ ب ا ر الصالحين في طلب ا ل ج ن ة ح ب ة في الله ك ث ي ر ة لكن حتى معنا نساء حتى نبين طلب النساء كذلك ل ل ج ن ة رضي الله عنه و ارضاه على ر أ س ن ا ز و ا ج النبي صلى الله عليه و سلم و امهات المؤمنين تعجب من أ خ ب ا ر النساء في طلب ا ل ج ن ة اسمع اسمع إ ل ى ع ا ئ ش ة رضي الله عنها يقول عره بن الزبير كانت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إ ل ا تصدقت به ي أ ت ي ه ا م ئ ة أ ل ف ما ي أ ت ي آ خ ر النهار إ ل ا وهي في سبيل الله باعت في يوم من ا ل أ ي ا م دار ب م ا ئ ة أ ل ف درهم ب م ئ ه الف درهم و أ م ر ت ا ل ج ا ر ي ة ب ر ي ر ة ب أ ن تقسم المال فلما أ ت ى آ خ ر النهار قالت ل ب ر ي ر ة احضري الينا الفطور قالت ما يوجد شيء قالت خذي من الدراهم قالت لقد ق س م ت ه قالت الحمد لله ت ق و ل ع ا ئ ش ة م ا ئ ة أ ل ف درهم تقسم في سبيل الله بل ت أ م ل إ ل ى خبر ا ل م ر أ ة السوداء الذي يقول عطاء بن ابي رباح كما عند الامام البخاري يقول قال لي ابن عباس الا اريك امراه من اهل الجنه قال قلت بلى قال هذه المراه السوداء م ر ا ه ل س و د ا ء كانت جالسه فاراد ان يبين مكانتها عند الله اراد ان يسوق الخبر فيها ابن عباس رضي الله عنه و ارضاه قال لا اريك امراه من اهل الجنه قال عطاء قلت بلى قال هذه ا ل م ر أ ة السوداء اسمع قال أ ت ت الرسول صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إ ن ي أ ص ر ع و إ ن ي أ ت ك ش ف فادع و الله تعالى لي قال صلى الله عليه و سلم لهذه ا ل م ر أ ة إ ن شئت صبرت يعني ي تصبرين على هذا المس على هذا المس قال إ ن شئت صبرت ي و لك ا ل ج ن ة و إ ن شئت دعوت الله أ ن يعافيك يا اخوان والله خيارين فعلا لو يعرض على واحد منا ن ا ل آ ن صعب في هذا الوقت يعني تخيل انت ا ل آ ن مريض و ن س أ ل الله ن ش ف ي ن ا اياكم ويحمانا اياكم من ا ص و ا ت ذ ا لكن مع ذاك ت أ م ل هذه المراه لما اتت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها مس وفيها صرع ومع ذ ل ك ت خ ي ل ه ا الرسول صلى الله عليه وسلم تريدين الصبر على هذا المس و اواخر المطاف ج ن ة عرضها كعرض السماوات و ا ل أ ر ض و إ ل ا ندعو ا ل آ ن ويخرج هذا المس وهي تبقى على إ س ل ا م ه ا لكن ت أ م ل ت رضي الله عنها ثم قالت أ ص ب ر يا رسول الله تقول أ ر ي د ا ل ج ن ة أ ر ي د ا ل ج ن ة قالت أ ص ب ر يا رسول الله ثم قالت رضي الله عنها وارضاها تريد الستر قالت ادعو الله أ ل ا أ ت ك ش ف ا ل آ ن هي م ع ذ و ر ة لم يم ع ذ و ر ه يا ا خ ا ن لو اتاها ل م س م ع ذ و ر ة لم يم ع ذ و ر ة معذوره لو خرجت عورتها مع ذلك تريد ايش الستر ادعو الله لي الا اتكشف ا ل آ ن ا ل م ر أ ة بيضاء او سوداء يعني ا ل آ ن من الذي يثير ا ل ش ه و ة او مثلا من الذي يحرك ش ه و ة أ ك ث ر ا ل م ر أ ة السوداء ولا البيضاء مع ذلك هذه السوداء لكن مع ذلك شفت أ م ل رضي الله عنه و ا ر ض ه قال تدعو الله لي ا لا تكشف ل أ ن ه ا ع ب ا د ة تريد تتعبدها لله تبارك وتعالى الان نساء المسلمين من غير مرض تتبرج ما فيها مس ما فيها جن لكن هي تتبرج تريد التبرج ن س أ ل الله العفو و ا ل ع ا ف ي ة و ن س أ ل الله ان يؤذي نساء المسلمين قالت أ ر ي د ا ل ج ن ة ير... قالت أ ص ب ر يا رسول الله ثم قالت ادعو الله لي أ لا أ ت ك ش ف فدعا لها صلى الله عليه و سلم فدعا لها صلى الله عليه و سلم احبتي في الله هذه أ ح و ا ل السلف في طلب ا ل ج ن ة عملوا لها بقدر اشتياقهم لها عملوا لها بقدر اشتياقهم لها يقول ابن القيم ر ح م ة الله عليه لما علم الموفقون ما خلقوا له وما اريد ب إ ي ج ا د ه م رفعوا رؤوسهم ف إ ذ ا علم ا ل ج ن ة قد رفع لهم فشمروا إ ل ي ه و إ ذ ا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه و ر أ و ا أ ن من أ ع ظ م الغبن بيع ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أ ب د لا يزول ولا ينفد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 و أ ق د م ولا تقنع بعيش منغص فما فاز باللذات من ليس يقدم كما يقول ابن قيم ر ح م ة الله عليه فيا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن ب ج ن ة الحيوان لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من ا ل أ ث م ا ن بل يقول ر ح م ة الله عليه في مميته فيا خاطب الحسناء إ ن كنت راغبا ً فهذا زمان المهر فهو المقدم فصم يومك ا ل أ د ن ى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا و أ ق د م ولا تقنع بعيش منغص فما فاز باللذات من ل ي س ي ق د م فقدم فدتك النفس نفسك إ ن ه ا هي الثمن المبذول حين تسلموا نعم ا ح ب ة في الله يا من تريد ا ل ج ن ة عليك بهدي سيد المرسلين عليه من الله أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والتسليم خذ بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم خذ به ظاهرا وباطنا كن كما كان سلف ا ل أ م ة رضي الله عنهم وارضاهم شمر كما شمر الرجال اصبر على ط ا ع ة الله واصبر عما حرم الله خذ بدين الله جمله وتفصيلا وابشر بما يسرك فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لذاك ا ل أ ع ر ا ب الذي س أ ل ه وقال يا رسول الله أ ر أ ي ت إ ن صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أ ز د على ذلك شيئا أ د خ ل ا ل ج ن ة يقلها و ل أ ع ر ا ب ي قال صلى الله عليه وسلم نعم فمضى ا ل أ ع ر ا ب وهو يقول والله لا أزيد على ذلك ل و ازيد أنقص أ والله لا أزيد على ذلك ولا أ ن ق ص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 من يضمن لي ما بين لحيه و ما بين, وما بين رجليه أ ض م ن له ا ل ج ن ة بل قال صلى الله عليه و سلم من صلى البردين دخل ا ل ج ن ة و يقول صلى الله عليه و سلم أ ي ه ا الناس أ ط ع م و ا الطعام و أ ف ش و ا السلام و صلوا ا ل أ ر ح ا م وصلوا بالليل و الناس نيام تدخل ا ل ج ن ة بسلام بل يقول صلى الله عليه و سلم أ ن ا و كافر اليتيم كهاتين في ا ل ج ن ة و أ ش ا ر صلى الله عليه و سلم ب ي ص ب ع ي ه ختاما احبتي في الله أ س أ ل الله العلي القدير أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م لما يحب و يرضى و أ س أ ل ه سبحانه و تعالى أ ن يجمعنا و إ ي ا ك م في دار كرامته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 ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعلهن الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب اللهم مجري ُ السحاب ومنزل َِ الكتاب وهازم َِ الاحزاب اللهم عليك َ باليهود ومن هاودهم اللهم عليك باليهود ومن هاودهم اللهم عليك باليهود ومن هاودهم ا ل ه م والنصارى ومن ناصرهم والنصار اللهم لا ترفع للكافرين رايه اللهم لا ترفع لهم رايه ا م لا ترفع لهم ر ا ل ل ا ت ر ر ا واجعلهم ََُْْ لمن خلفهم َ ايه اللهم َ وانصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على, على عدوك وعدوهم اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف يا رب العالمين اللهم احفظ ولي امرنا بحفظك اللهم احفظ ولي امرنا بحفظك اللهم هي له ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة التي تدل ه على الخير يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد بموجب فهرس تسجيلات التقوى ف إ ن رقم هذا الشريط هو ث ل ا ث ة عشر أ ل ف ا و أ ر ب ع م ا ئ ة و خ م س ة وسبعون